يا قلبي العاشق ممحون أنا يا شفتي العزيب نعدي ايامي مشطون يا حبيبي وزيني سايب يا قلبي العاشق ممحون أنا يا شفتي العزيب نعدي ايامي مشطون يا حبيبي وزيني ولا والذوق لك يا الزيني هم لويت لك الغيظ علي مو له يضار يا حبيبي وزيني ولا والذوق لك يا الزيني هم لويت لك الغيظ علي مو له يضار The skinny belle Sachtingen, wat is Je moet je عشق يعشق بالنظرة ويحب يشوف الجمال من عليل وما يبرأ عمر وما يخطه لهوال اللي يعشق بالنظرة ويحب يشوف الجمال من عليل وما يبرأ ياك حبيبي الزين مليح وزيني حب و ربي مع الزين و نضيح أنا هكذا متربي ياك حبيبي الزين مليح والزين حب و ربي مع الزين و نضيح عاشق ممحون يا حبيبي وسيني شيب يا قلبي العاشق ممحون انا يا شفتي العجيب نعدي ايامي مشطود يا حبيبي وزيني شيب يا قلبي لعاشق منحو